الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله المسلم رسوله وعلى اله وصحبه ومن والاه وسلك سيله وطلب النجاة وبعد قمنا امر الصلاه انا من كان حاضرا منكم لا يخفى عليه اهميتها ومكانتها في الاسلام تعظم قيمتها عند المسلمين فيا اول ما يبدا به من العمل في يوم القيامه من السؤال فاي حسنه وقبلت قبلت سائر عمله وكذلك الفاصل بين الاسلام والكفر كما قال المصطفى عليه الصلاه والسلام العهد الذي بيننا وبينه الصلاه فمن تركها فقد كفر ولهذا ولهذه الحساسيه في موقوف الصلاه ولهذه الاهميه ايضا ولتفريط المسلم العظيم فيها ايضا قال فضيله الشيخ هذه الكلمه التي نسال الله جل وعلا ان يجعلها في ميزان اعماله يوم القيامه وأن تكون لكم أيضا شاهدا وحجة لا حجة عليكم إن شاء الله والشيخ غني عن التعريف فبسم الله نبتدئ هذه المحاضرة القيم ونعطي مجال لصاحب الفضيلة حفظه الله ورعاه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستأينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا نظل له ومن يرل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق فبلع الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الأخوة فإنني مسؤول في اللقاء معكم في هذه الليلة لما يحصل من اللقاء لما يحسن في اللقاء من المنافع من حاضرين جميعا سواء المتكلم او المستمع الى كلامه كلهم يرجى ان يكونوا من الذاكرين الله تعالى كثيرا والذاكرات فان مجالس الذكر من افضل ما يمغي به الانسان وقته وذكر الله عز وجل ليس كما يفهمه بعض الناس التهليل والتسبيح والتكبير وما أشبه ذلك لكنه أشمل من هذا يستمر إلى قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نوضينا الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا دي ومن المعلوم لنا جميعا أن الذي يري هذا النجاء هو الخطبة فسمىه الله تعالى ذكرا وقال تعالى في الصوره التي تقرا في يوم الجمعه قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى يذكر فصلى الفاء هنا للترتيب والتعقيب ومعنى ذلك ان صلاه الجمعه تدخل في هذا فانه ذكر ثم صلاه مباشره وعلى هذا فإن مجالس العلم مجالس ذكر يرجى فيها الخير في الانسان المستمع والمتكلم ورس اول من تكلم في هذا المكان فهنا هناك اناس يتكلمون قدر في هذا النموذج وفي هذا المكان والبلاد والحمد لله لا تخلو من علماء ينيرون الطريق المسلمين لو ادونا ما اوشى الله عليه من بيان العيد فان الله سبحانه وتعالى اخذ اخذ على اهل اليم الذين من الله بهم من الله به عليهم اخذ عليهم ان بينوه للناس ولا تكنونه كما قال الله تعالى واذا اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبينوه للناس ولا تكتمونه لعله قائلا منكم يقول اين الميثاق الذي أخذه الله على أهله؟ فنقول إن الميثاق الذي أخذه الله على العالِم هو العلم الذي أعطاه. فإن هذا العلم يعتبر ميثاقا أعطاه الله الإنسان ليذكره هل يشكر هذه النعمة؟ فيبين ما أعطاه الله تعالى للناس أو يكتمه هل البلاد والحمد لله لا تخلون نبلج من الحق ولكنني يسرني ان ادلي بدلو في هذا المكان في ظل اخواننا الذين سبقونا والذين يلحقونا بعد ذلك في توجيه الناس وتبصيرهم واسال الله تعالى ان يوفقني واياكم للصواب عقيده وقولا وعملا اما موضوع لقائنا هذه الليله فهو تاملات في الصلاه وما يتعلق بها ولكن من قبل ان ادخل في هذا الموضوع اود ان اذكر نفسي واياكم بنعمتين عظيمتين انعم الله بهما على هذه البلاد والشاهد عليكم انتم ان نعمه الاولى والعونه والكبرى فهي نعمه الاسلام والحمد لله نعمه الاسلام التي قال الله عنها اليوم اكملت لكم دينكم واتمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دين هذه النعمه والحمد لله لا توجد فينا اعلم في اي بلد من بلاد العالم الاسلامي وهذه نعمه علينا يجب علينا ان نفخر بها وان نحرص على ان نتمسك بها على التمسك حتى تبقى لنا لان النعمه اذا شكرت زادت وعما اذا كفرت ولا يعذ بالله فانها تزول فما هو شكر هذه النعمه العظيمه نعمه الاسلام شكر هذه النعمه العظيمه ان يقوم الانسان بحفظها ان يقوم الانسان بحفظها بالعمل بها فان العمل بالاسلام هو الاساس الاول لحفظ هذه النعمه قال الله تبارك وتعالى فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين وقال تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم ليس شكر هذه النعمة أعني نعمة الإسلام أن يقول الإنسان الحمد لله أني مصر ولكن شكرها أعني نعمة الإسلام ان يصدق الفعل القول وتظهر علامات الاسلام علينا في منهاجنا بالنسبه لعباده الله عز وجل فلا نضيع منها شيئا فلنتق الله تعالى ما استطعنا لان الله تعالى انما خلقنا لهذه الحكمه وما خلقته الجن والانس الا ليعبدوه وخلق من اجلنا كل ما في الارض بل سخر لنا ما في السماوات وما في الارض يا اخي المسلم تامل كل ما في الارض سواء مخلوق لك وما في السماوات وما في الارض مسخر لك وانت مخلوق لشيء واحد ما هو الشيء عباده الله عز وجل وما خلقت الجن والانس الا ليعبدوني فعباده الله كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه شكر نعمه الاسلام ان تقوم ايها المسلم بعباده الله عز وجل وان تقوم بما يجب على عباد الله لك من نصح والمعامله الحسنه وعدم الكذب وعدم الخيانه وعدم الغش لان ذلك هو الدين كما قال النبي عليه الصلاه والسلام في حديث سمين الداري الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة ثلاث مرات قلنا لمن لا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة مسلمنا وعامتهم فإذا شكرنا هذه النعمة بحفلها بالعمل بها في أنهسنا وفي أبنائنا وبناتنا وزوجاتنا وأهلينا وجميع من يتصل بنا وكذلك ندني النصيحه بكل ما رايناه على خطا كنا امه واحده فكنا كما وصىنا الله عز وجل كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وانا لا اريد من الناس ولا غيري اريد من الناس ان يكونوا كلهم سواء في العباده ان يكون ان يكون كلهم سواء في الطاعه فان هذا امر لا يمكن لا مجتمع من المجتمعات من المجتمعات الا وفيه معصيه وفيه فسق وفيه فجور وهذه من حكمه الله عز وجل حتى ابتلى هؤلاء بهؤلاء يبتلى اهل الخير والطاعه والعباده بالفجور والفسق والاستكبار حتى يتم الامر بالمعروف ونهي عن المنكر رايتم ايها الاخوه لو كان الناس كلهم يفعلون المعروف كلهم ينهون عن يشهون المنكر هل يبقى صولة او دولة لامر بالمعروف ونهي عن المنكر هجيب نعم يبقى شيء ولا يبقى لا يبقى شيء لو كان الناس كلهم مسلمين كلهم موحدون كلهم واحدين لله عز وجل كلهم متبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانوا كذلك هل يبقى هل يبقى الجهاد لكن الجواب لا اذا كان لا بد من الاختلاف حتى يبلوا الله تعالى الخلقه بعضهم ببعض ويتبين يتبين الصادق من الكاذب والا لو كانوا امه واحده على الحق ما حصلت هذه هذا الابتلاء العظيم واننا اذا راينا في مجتمعنا وامعنا النظر وجدنا أن بعض الناس قد أهمل ما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر حتى في خاصته وأهله تجده يراهم مصرين على ترك الصلاة أو مصرين على ترك الصلاة مع الجماع إذا كانوا رجالا ومع ذلك كأن لم يكن شيء وهذا قد ينني نفسه وقوله تعالى يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يذلكم من ضل اذا هديتم الى الله مرجعكم جميعا فما كنتم تعملون قدمن يسعوا لهذه الايه والحقيقه ان هذه الايه لا نيه فيها لمفرط ومهمل لماذا ان وهقيت لا يذلكم من ضل متى اذا اذا هديتم ومن الهدايه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فكيف يقول اثام ان هذا المنكر لا يضرني وهو يشاهده في مجتمعه ولا يحاول النهي عنه ولا ازالته هو ذلك ان المعصيه اذا فشت في قوم اوشك ان انهم الله تعالى بالعقاب كما قال الله تعالى واتقوا فتنه لا تصيبن من الذين بلموكم خاصه واعلموا ان الله شديد العقاب ولكن لا بد الامر بالمعروف و النهي عن المنكر ولا بد للدعوه الى الله عز وجل من الاسلوب الطيب والمتجاهي بناء على ته الله اليه في قوله ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن هذه الثلاث مرااتب ابو فدوا الى سبيلي ربي بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن هذه الاساليب الثلاثه تنزل على كل حال من احوال المدعو فالمدعو اذا كان قريبا يكفي به الحكمه ان تعرض عليه الخيط وتراغبه فيه وانتذره عليه الشر وتنهاه عنه فاذا وجدت منه شيئا من الاسرار فاننا ننتقل الى المرتبه الثانيه ما هي المرتبه الثانيه الموعظه الموعظه الحسنه والموعظه الحسنه هو هي ما كان الواعظ فيها محسنا بقوله وفعله وبعد ذلك نرد اذا يرتقي الانسان الى مرتبه الثالثه فقد تعيره وتحذره بالله عز وجل وتحذره من شؤم المعاصي ولكنه يستمر بل وياتي مجادلك كما ما وقف كما هذا المجادل وجادله بالتي هي احسن وما معنى التي هي احسن هل معنى احسن بالقول بمعنى الغث والليم او ان المعنى اشمل من ذلك الجواب المعنى اشمل من ذلك يشمل المجادله بالقول البين الفصيح الواضح فانه احسن من القول الغامض الذي يعدك للالغاز كذلك احسن من جهه طريق الاقناع بمعنى أن لا نستعمل الطرق الطويلة التي تطلبها المحاجة مع إمكان سلوك الطرق القصيرة وأنا أضرب لكم مثلا بما جرى لإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام رجل من الملوك قاتاه الله الملك فحاج إبراهيم في ربه تخاصا مع إبراهيم في الله عز وجل فقال إبراهيم ردي الذي يحيى ويميت هل حق لي الذي يحيي ويميت الله عز وجل قال رجل الملك انا احيي واميت هذا باطل لكن فيه تلبيس كيف يحيي ويميت هذا رجل قال اوتى بالرجل مستحقا للقتل فلا اقتله فزاده على زعمه احياء واوتى هذا الرجل البريء الذي لا يستحق القتل فاقتله فزاده على زعمه ايماته قال انا في واميت هل ذهب ابراهيم عليه الصلاة والسلام يجادل في هذه المساله لانه لو جادله ابراهيم لخصمه وغلبه بالحجه لكن انا سد هذا الباب الذي قد تكون فيه مجادله وناتي بباب اخر ندخل عليه من باب اخر لا يمكن فيه محاجه ماذا قال له قال ابراهيم كان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب استطاع الجادل لا قال الله تعالى فابوك الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين اذا اي انسان يجادلك يريد ان يدفع الحق بالباطل تسلك معه الطريق التي هي احسن لا من حيث الاسلوب والبيان والبلاغه بل من هذا الوجه ومن وجه اخر ان تسلك الطريق الاقرب لاقناعه ودحض حجته فان ذا فان هذا داخل في قوله تعالى وجادلهم بالتي هي احسن الحقيقه ان انه ذهب بالكلام الى بعيد ولكني ارجو اقول ان نعمه الاسلام التي انعم الله بها على هذه البلاد يجب علينا ان نشكرها ان نشكر الله عز وجل عليها وذلك بحفظها بقيام بها وانا ابشركم الحمد لله بان في هذه البلاد وفي غيرها من البلدان الاسلاميه نهضه نهضه قويه في التوجه الى الله عز وجل وهذه والحمد لله بشره ساره لان الناس عرفوا عرفوا الى اين اتجهون متاهات وريا كل التي استهوت في الشياطين في الارض بعدها حيران كل انسان لا يتجهد الله فانه متحير قلق عنده في نفسه تفاؤلات وتساؤلات وشكوك تكدر عليه حياته لكن الذي افتق بالايمان والعمل الصالح فاستمع الى قوله فيه من عمل صالحا من ذكر او انثى وهم من فلنحيينهم حياه طيبه ولنستلهم ازيانه اجرهم باحسن ما كانوا يعملون فعلمنا ايها الاخوه ان نستمسك بهذا الدين وما هذا لا نكتفي على ما في انفسنا من عزيمه لا نكتفي على ما في انفسنا من عزيمه فاننا قد نخل نسال الله السلامه والعافيه واستمع الى قول الله تعالى لاكمل الخلق ايمانا فاصوله محمد صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وان كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك لتفتري علينا غيره واذا اتخذوك خليلا ولولا ان صدقتك ولولا ان صدقتناك لقد كنت تترك اليهم شيئا قليلا اذا لا ذقناك ضعف الحيات وضعف المات ثم لا تجد لك علينا نصيرا الاصحاب لمن اكمل الخلق ايمانا باكمل الخلق ايمانا الذي ياتيه وحي صباحا ومساء يقول عز وجل لولا ان ثبتناك لقد كنت تركن اليهم شيئا قليلا ولهذا لما حدث النبي عليه الصلاة والسلام أن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن يصرفوه كيف يشاء قال اللهم مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك هذا يقول من الرسول عليه الصلاة والسلام إذن لا تعتمد على ما في نفسك من العزيمة والجأ إلى الله دائما واسأله التثبيت حتى لا تظل في فهم ولا تقصر في عيد ولا تغوى في في عمل اسال الله دائما الثبات والمعونه وكل دائما تلاحظ قول الله تعالى في سوره الفاتحه التي تقراها في كل ركعه من صلاتك اياك نعبد واياك نستعين لا بد من العباده ولا بد من الاستعانه قال وقال النبي عليه الصلاه والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز امن النعمه الاخرى فهي نعمه الامن والطمانينه والرغد يسير الراكب من اقصى البلاد الى اقصاها وحده وفي خياراته ما شاء الله تعالى من الاموال لا يخشى ان الله ان الله عز وجل نجد الان المخازن ليس عليها الا ابواب الزجاج و شبابيكها هشه يمكن اي انسان ان يهتكها بيده ومع ذلك فاننا نجدها والحمد لله امنه مطمئنه واني اسالكم هل هذا بحولنا وقوتنا نعم لا والله ليس بحولنا ولا قوتنا ولكنه منة من الله عز وجل وفتنة من الله عز وجل ايضا قال الله عز وجل ونبيكم بالشر والخير فتنة وقال سيدنا امين عليه الصلاه والسلام هذا من فضل ربي ليبلوني اشكر ام اكفر ومعنى فتنته يعني امتحانا أن الله عز وجل يمتحننا بهذه النعمه العظيمه نعمه الامن ونعمه الرعد من اين تاتينا ان اماتيته اقوات من كل مكان حاول تصدقون ان نبتاقا وهي تلك النبت النبته اللينه تاثير الردى كانها قطعه الان لا يصدق هذا لو قيل فيما مضى لقيل هذا من الاساطير الاولين ولكننا شاهدناه باعيننا فمن الذي استرنا ذلك بالله عليكم هو الله عز وجل فعلينا ان نقيد هذه النعمه لان اذا لم نقيدها ذلك واستمر الى قول الله عز وجل وضرب الله مثلا قريه كانت امنه يطمئنه يعطيها ازدهارات من كل مكان الى هنا نقش هل ينطبق هذا الوصف على بلادنا نعم ينطبق تماما نمشي مع هذا مع هذا المثل فكفرت بامن الله فاذاقها الله لذع الجوع والخوف لذع جوع بعد ان كان ياتي هذه الظهارات منكم من مكان ولداث الخوف بعد ان كانت امنه مطمئنه لانه ليس بين الله وبين وبين احد من الخلق سبب ولكنه السبب وهو التقوى فان اكرم الخلق عند الله اتقاهم ولو ان هؤلاء امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القراء يأتيهم بأسنا باياتا وهم نائمون أو أمن أهل القراء يأتيهم بأسنا ضحا وهم العبون أفأمنوا مكر الله فلا يمنوا مكر الله إلا أنوا خاسرون إني أذكر نسري وإياكم بهذه النعم بل بهاتين النعمتين العظيمتين واسال الله تعالى ان مدها علي وعليكم وان يثبتنا على قوله الثابت حتى نلقاه ونحن على اكمل حال اما نور المحاضره فاننا نقول بل لا اسميها محاضره ولكنني اسميها لقاء الموضوع اللقاء هو تاملات في الصلاه وما يتعلق بها هذه الصلاة التي أضاءها كثير من الناس اليوم والتي يتأجب الإنسان من كون بعض الناس يضيعها بتاتا ويحلص غاية الحرص على ما هو دونها قل يكون توافقونني على أن أحدا لا تتجاسروا ان يدع صوم يوم من رمضان علنا لكنه لا يهمه ان يدع ثلاثه يوم من الايام هل هو كذلك لان ما في في البيوت او نسمع ان في بيوت طائفه كبيره لا تصلي لكن لا تجد في هذا البيت الذي فيه طائفه كبيره تصلي لا تجد فيه احد من هؤلاء الذين لا يصلون يدع صوم يوم واحد من رمضان ايهما افلح ايهما اوكد الصلاه اوكد من الصيام واوكد من الزكاه واوكد من الحج باجماع العلماء والمساله ليست خلافيه ولهذا جعلها النبي عليه الصلاه والسلام حدا فاصلا بين الايمان والكفر ومعروفا ان الحد يميز المحدود من غيره فأنا مثلا إذا قلت لك هذا حد بين, و... بين ملك وملكك فإذا ملكك لا ادخل في ملك وملك لا ادخل في ملكك كذلك العهد الذي بيننا وبين هم الصلاة إذن هم لا أدخل فينا ونحن لا أدخل فيهم فلا أن staduq عليهم الواسف الذي هو الإسلام ولا أن تبق علينا الواسف الذي هو الكفر ما دلنا مصل هذه الصلاة يدرك على عماية الله بها أمور الأمر الأول أن الله أوجب على عباده إذا قاموا إليها أن لا يقوموا إليها حتى تطهروا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصراط فاصلوا وجوهكم وعيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجو لكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا إلى آخره كم عظواً أرجب الله علينا أن نغسله في الوضوء أو بعبالة أصح كم عظواً أرجب الله علينا أن نطهره إذا قلنا للصلاة في الحدث الأصح لا تسكن هذه يا أخوة هذه ما تشكل اربعة اعضاء الوجه واليدان والرأس والرجل في اسكال هذه خصطة هذه الاعضاء لانها اطراف البدن التي يكون بها العمل ففي الوجه شن وذوق وبصر وفي الرأس سماع وفي اليد بطس فالرجل مشي وغالب الأعمال الظاهرة إلا ما تدرك بهذه الأعضاء فلهذا أرجب الله علينا تطهيرها وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا تولى فإن خطاياه تخرج من هذه الأعضاء مع آخر قطة من قطة الماء ولنرجع إلى الآية الكريمة اغسلوا وجوهكم أين حد الوجه؟ الوجه عرضه من الاذن للاذن وتولا من منحنى الجبهه الى اسفل اللحية ويدخل فيه المضمضه والاستشاق ومن يدام فانه من اطراف الاصابع الى المرفقين واين المرفق هو المفصل بين بين العضد والذراع والمرفق داخل لا بد من غسله لانه ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه كان يغسل ذراعيه حتى يشرئ في العضدين ومنه انه لا بد ان يكون الغسل شاملا للمرفق وان كان الغالب ان الى لا يدخل ما بعدها فينا قبلها وانما الراس واضح ومنه الأظنان لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسحهما وأمر إلآن فهما إلى الكعبين والكعبان هما العظمان الناتئان في أسفل الساق في الآية الكريمة قراءة قامسعوا رؤوس كل وأرجلكم وكره ثانية وأرجل كل بالكسر من هو حاظ نهل اللغة العربية إذا كانت بالنصر ما أطفى على إيش ما أطفى على وجوهكم ما أطفى على وجوهكم إذن فرجان معصولان وإذا كانت بالجر وأرجو لكم ما أطفى على إيش على رؤوسكم بالجر يعني ومسحوا بأرجو لكم سبحان الله هل الإثام مخير إشاء أغسى بجل إشاء مسحها لا خير مخير لكن, لكن للرجلين حالي حال تكون مستورة بالخفر وحالا تكون خير مستورة إذا كانت مستورة فإنها تنسى وإذا كانت مخشوفة فإنها تغسل ولا يحل أن يفرط أحد برسلها ولهذا لما أرهقت صلاة العصر الصحابة رضي الله عنه مكانوا في سفر جعلوا يتوضؤون ولا يستوعبون غصر أرجلهم فناد النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته ويم للأعقاب من النار لكن إذا كانت نسورة بالخف فإن النبي صلى الله عليه وسلم يمسه عليها وقد ثبت المسح على الشفتين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبوتا لا مجتفيه قال الامام احمد ليس في قلبي من مسح شيء فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وانا اصحابه ثم اننا نقول مسح اليدين على المرفقين في ايام الشتاء تكون الثياب كثيعه وكذلك وبعض الناس اذا فسرت كلمه لا يستوعب المكان الذي يجب رسمه ي... الذي يجب رسمه تجد بعض المكان مشتتا ب... بطرف الكون وهذه مساله يجب ان تلاحظها يعني لولا لو لم يصل الماء الى, إلى المرتق كله ما صح وضوء فانتبه لهذا في ايام الشتاء اما مسحا صفيين فاني اتكلم عليه كلاما تثبيتا في امور معينه نتكلم اولا ما الذي يشتاق في الخف والخف هو الكناجر والجوارب هي الشراب لا بد ان تكون طاهره لا بد ان تكون طاهره فلو مسح الانسان على خف نجس كما لو كان من جلد حيوان نجس كان ذلك لا يصح ولا بد ان يلبسها على طهارة طهارة بالماء فلو لبسها على غير طهارة لم يصح المسح لو ان رجلا لبس الشوارب على غير طهارة ناسيا ثم مسح عليها ثم ذكر انه حين لبسها لم يكن طاهرا ما الواجب عليه في صلاته هذه الواجب عليه ان يروث لانه توضأ وضوء غير صحيح كيف غير صحيح لانه مسح على خف او على جورب لا يصلح المسح عليه لا يصلح المسح عليه فلا بد منه ان يعيد الوضوء ان يتوضا وان يصلي ويعيد صلاته لانها صلاه غير صحيحه ولا بد ان يكون المسح في المده التي عينها رسول الله صلى الله عليه وسلم فما هذه المده للمقيم يوم وليله وللمسافر ثلاثه ايام صح ذلك في صحيح مسلم من حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه جعل للمقيم يوما وليله وللمسافر ثلاثه ايام جاءت الى ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها يسالها فاحالته على علي بن ابي طالب رضي الله عنه فقال علي جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم يوما وليله وللمسافر ثلاثه ايام ينتبه لكلمه يوم يوم وليله لم خمس صلوات كما يظن كثير من الناس ولكنها يوم وليله وكما يوم وليله من الساعات 24 ساعه وثلاث ايام من الساعات 72 ساعه فمتى تبتدئ هذه المده هذه المده تبتدئ من اول مره مسحت بعد الحدث لا من اللبس ولا من الحدث ولكن من اول مره مسحت بعد الحدث فمثلا لولا بث جورب لصلاه الفجر وانت على وضوء واحدثت في الساعه التاسعه فقمت ومسحت في الساعه الثانيه عشره متى تبدا المده من الساعه الثانيه عشره الثانيه عشره لا من الساعه التاسعه يدل الدليل الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت المسح وقت المسح متى يكون المسح اذا فؤل اذا فؤل اذا مرت تجاه مده من اول مره مسحت بعد الحدث انتهاء المده اذا كنت مقيما فالى نظيرها من اليوم الثاني متى متى اليوم الاحد مسحت الساعه 12 ينتهي اذا كنت مقيما الساعة الثانية عسرة من يوم الاثنين واضح طيب اذا انتهت المدة وانت على وذوء فهل يجب عليك ان تتوضأ او تبقى على طهارتك حتى تنتقذ هذا محل خلاف بين العلماء والراجح انك تبقى على طهارتك حتى تنتقل الطهاره تواجه يعني راجح انك تبقى على طهارتك حتى تنتقل الطه... حتى تنتقل ان ان هذا الرجل مسح في الساعه الثانيه 10 من يوم الاحد متى ينتهي سالثان عشر من يوم الاثنين لكنه مسح في الثانية عشرة الا ربعا من يوم الاثنين قد يتمع من يده الا بعدها قد لها قد قبل يتمع وبقي على طهارة التصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء صلاة صحيحة لان وضوءه لم ينتقد فاذا قلت ما هو الدليل على انه لم ينتقد واه باعوا لن يقول ان انه, إنه ينتقد ما هو دليلك الجواب بسيط جدا نقول ان الله يقول ان كن نزعت في شيء فردوه الى من الى الله ورسوله وقال تعالى ونقلته هي وشيخ حكمه الى من الى الله هل في كتاب الله وفي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هل في كتاب الله ان تمام المده ينقضوه انتان في كتاب الله قال العذرا هل في كتاب الله ان تمام المده هل في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هل في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تمام المده ينقضوه إن كان في السنة فعلى العلم والرأس وإن لم يكن ذلك في كتاب الله ولا في سنة رسوله فالواجب أن لا منذن المسلمين بما بشيء لم يدل عليه كتاب الله ولا سنة رسوله وأن يبقى الوضوء على ما كان عليه لكن ما الذي يمتنع إذا تمت مده وش أنتنا الذي يمتنع على استمرار المسر صحيح إذا امتات المدة ما يمكن تمسى ولو مسحت ولا ناسا فوضوءك باطن إذا امتات المدة فالشارع وقت المس ولم يوقف الطهارة وهناك فرق بين الطهارة وبين فقيت المس هذا هو القول الراجح كما أن القول الراجح أيضا أن من مسح على الجوربي ثم خلعه ماء وهو على طهارة فإن طهارته لا تنتقف يبقى على طهارتي حتى يجد ناقضي من نواقض الوضوء الدمير وشدل هذا الرجل مسح على خطيه في وقته هذه المدة وصارت اثاره محاراً جو فخلع جوربي مسح على جوربين في اول في اول الامر ثم صار جو حاراً فخلع جوربين وهو على طهارته هات انتقض طهارته ام لا هذا هذا محل خلاف ايضا بين اهل العلم فمنهم من قال تمتقض ومنهم من قال لا تمتقض ومالهم ان المرد في في المسائل كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاي قول يدل عليه الكتاب والسنه حرم فيما شبهه عرض الحادث نقول هذا دليل على ان الانسان اذا خلى الخثقال بعد ان مسه عليهنا فتعطره بيتونا به من كتاب الله بيتونا به من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اين الراس فالمسله ليست فيها نص لا من كتاب ولا من سنة ولا من اجماع وعلى هذا فانه يبقى على طهارته حتى تنقض بناقه لان الاصل ان عدم النقض وهذا الرجل ثبتت طهارته بمتى دليل شرعي فلا يمكن ان ترتفع الا بدليل شرعي واذا اخرنا بالقياس قلنا هذا رجل عليه شعر كثير شعر كثير في راسه نعم توضأ ومسح على راسه وامسح ثم حلق راسه بعد ذلك زال الشعر المنفوش ولا ما زال ها زال طبعا الاغنية ما زالت باقية لكن الشعر زال هل لمسته رؤيه؟ من انت؟ هو على رؤيه هذا زوال منفوش والاول زوال منفوش لكن قد ياتي انسان ويقول هذا القياس غير صحيح لماذا؟ لان الراس افق والجاور رب ها ترى ولا يمكن تقيس الفرع على الاصل اجرب هذا بسيط نقول اليس المنسوخ الذي وقع تطهيره قد زال فتقول ف نعم قد زال ولا فرق بين ان يكون اصلا او ان يكون فرعيا وما هذا الا وصف تردي لا كثر له سنه وعلى كل حال هذه مساله خلافيه لكن الراجح انه لا ينتهي بطل لا بانت المده ولا بخلع المنسوح ولكن اذا انتهت المده لا يمكن المس بعد انتهاء المده وهنا ايضا مساله يكثر السؤال عنها والجورب رقيق او لا يا جوز ننظر في ادله السنه هل اشترط النبي عليه الصلاه والسلام ان يكون الخف غير مخرق وان يكون تخينا اذا كان اشترط فالواجب علينا ان نقول سمعنا واطعنا واذا لم يشترط فالاطلاق فالواجب علينا ان نطلق ما اطلقه الله ورسوله وان لا نقيد شريعه الله الا بما دل عليه كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم ولهذا ذهب كثير من العلماء المحققين ومنهم شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله الى انه يجوز المسح على الخف المخرق ولكان فيه خروج ما دام اسم الخف باقيا والرجل تنفع به فانه يجوز المس عليه قال وقد كان الصحابه رضي الله عنهم كان اكثرهم فقراء والفقير في الغالب لا يخلو ما يلبسه من من شقوق مخروق ولو كانه ولو كان لابد من ان لا يكون في الجورب او الخف ولا موضع الخرج لو كان هذا واجبا لبينه الله ورسوله بعذاب الله حتى يكون على بصيره من امر الله ولا ريت ان الله تعالى اكمل الدين اكمالا تاما جمله كشدا وتفصيلا فاي تفصيل يرد على شيء مطلق واي تخصيص يرد على شيء عام فاننا لا نقبله الا بدليل من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وقد حكى انه رحمه الله في المجموع سهم المهذب وهو كتاب جيد ينبغي طالب العلم الذي يحب الاطلاع على اراء العلماء اذا كان لديه قوه على استخراج الاقوال الصحيحه ينبغي له اقتناؤه لانه مفيد كفائده المغني في مذهب الحنابلة المجموع سهم مهذب في ثقل الشافعيه والمغني في ثقل الحنابلة وكلاهما كتاب عظيم جيد لا اقتناؤهما لطالب العلم مفيد جدا ذكر ابن المنذر انه قد حكي عن عمر وعلي النبي طالب جواز المسح على الخف على الجورب الرقيق وسواء صح ذلك عنهما ام لم يصح فان لدينا اطلاقا من الشارع فيجب علينا ان نبقى على ما اطلقه الشارع ثم ننتقل بعد ذلك التيمم التيمم من خصائص هذه الأمة وهو من الوسر الذي جعله الله تعالى لها والحمد لله يريد الله بكم الوسر ولا يريد بكم الوسر كانت الأمم قبلنا إذا لم يجد إنسان الماء بقي لا يصلي حتى يجد الماء فيتطهر به ثم يصلي ما مرى ولو بقي شهرا أو شهريا اظن ان في هذا من شقه توافقون نعم نعم في من شقه وفي غفله عن الله. صلاة ذكر الله لان اضراتك الله تاؤل القلب لو بقيت يوما او يومين لا لا تقيم الصلاه قسى قلبك لان اضرات لين القلب صل بين الله وبين عبد لكن هذه الامه شرع الله لها التيمم اذا كان الانسان مريضا لا يتحمل استعمال الماء أو كان جريحا لا يتمكن من استعماله أو لم يجد الماء وإن لم يجد الماء عشر سنين أو أكثر فإنه ابطهر والحمد لله بالصعيد كما قال الله تعالى وإن كنتم مرة أو على سفر أو جاء أحد منكم من الزائط أو لمس من الساعة فلم تجدوا معا فتيمموا صعيدا طيبا فامسعوا بوجوهكم وعيدكم منه وهذا التيمم تطهير ولا استباحه ندي والله ما تكلمت هذا ولا ها الصحيح هو ان التيمم تطهير ان الله تعالى قال لما ذكر التيمم قال ما يريد الله لا يجعل عليكم حرج ولكن يريد ايش يريد يطهركم وقال النبي عليه الصلاه والسلام جعلت لي الارض مسجدا وطهورا والطهور بفتح ما يتطهر به وعلى هذا فالتيمم مطهر على القول الراجح وليس مبيحا كما قاله بعض اهل العلم والذين يجعلونه مبيحا يقولون انه يتعين او يتقدر بقدر كما وكيفا انتبه الذين يقولون انه يبيح يقيدونه بالكم وبالكيف اما بالكم فيقولون اذا توضأ لصلاة المفروضة فانه لا يستبيه به الصلاة المفروضة في وقتها الاخرى يعني لو تيممت لصلاة الظهر وجاء العصر وانت على باق على طهارتك ما تصلي العصر لا بد ان تؤيد التيمم وهذا تقيد زمني التقيد كيفي يقول اذا تيممك لنافله لا تصلي فريضه كيف الرجل تيمم لراتبه الظهر بعد ما قام ظهر تيمم للراتبه ما نوا الفريضه ثم وقتله الصلاه هل يصلي الفريضه بالتيمم عن النافله يقول لا ما. لازم ت... لازم تيمم للفريضه لماذا قال لي ان هذا مبيح ولا يستباح الادنى الاعلى بالادنى لا يستباح الاعلى بالادنى ولكن القول الراجح الذي دل عليه كتاب كتاب الله وسنه رسوله ان التيمم اجاب عليكم ها مطهر وعلى هذا فاذا تيممت عن حدث فانك باق على طهارتك منه حتى ينتقض ذلك الحدث وعليه فاذا تنمت لفرات الظهر وجاء وقت العصر وانت على طهارتك لم يجب عليك اعاده التيمم لماذا يجب لانك طاهر تطهرت بما جعله الله طهورا فاذا تطهرت بما جعله الله طهورا ثامت على طهارتك وننتقل الان بعد ان تكلمنا عن ما شاء الله عن الطهاره ننتقل الان الى الصلاه وصيغه الصلاه كما هو معلوم للجميع ان يستقبل الانسان القبلة بجسده وان يستقبل وجهه وان يستقبل ربه بقلبه لان الانسان اذا قام يصلي فان الله تعالى قبل وجهه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تظن ايها المسلم ان معنى قول الله قال الرسول عليه الصلاه والسلام ان الله قبل وجهه لا تظن انه في الارض ان الله تعالى في السماء على عرش فوق سمواته وهو قبل وجهك ولا مانع لا مانع من ان يكون الشيء عاليا عليك وهو توجّهك ولو لو انك تأملت الشمس عند طلوعها او غروبها لوجدتها لو ها قبل وجهك وهي في السماء فوق فالله ومع ان الله تعالى لا يقصد بخلقه لكن هذا من باب ضرب المثل للتقريب كما قال النبي عليه الصلاه والسلام انكم سترون ربكم يعني في الجنه كما ترون القمر ليله البدر وقال له ابو رزين يا رسول الله كيف يحاسبنا الله في ساعه واحده ونحن جميع وهو واحد كيف هذا فقال فقال له الرسول عليه الصلاه والسلام مبينا له ضرب له مثلا بالقمر قال هذا القمر كم هو واحد والناس يرونه جميعا في ان واحد هذا وهو من مخلوقات الله فكيف بالله عز وجل ولهذا لا تستغرب ان الله تعالى ينزل كل ليله الى السماء الدنيا حين يقضي في الليل الاخر فيقول من يدعوني فاستجب له من يسالني فاعطيه من يسالني ف... فاغفر له لا تستغرب ان يكون هذا الامر مع انه في الامكانيات الاخرى ليس هناك نزول الالهي لان الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير المهم انك تكبل الصلاه بعد ما تستقم لقبلتك تكبر تقول الله اكبر ثم تدعو بجعائل الاستفتاح واسل الاخ ندعو للاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك, وتبارك, وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك في شيء اخر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك في شيء اخر نعم في شيء اخر اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني بالخط من خطاياي بالماء والثلج والبرد هذا الاستتاح يا اخواني ثابت في الصحيحين من حديث ابي هريره وله قصه كان بكور عليه الصلاه والسلام اذا كبر الاذان سكت هناء فقال له ابو هريره يا ابي انت وامي يا رسول الله ارايت سكوتك بين التكبير وقراءه ما تقول فابو هريره حريص على علمك يسال عن كل شيء قال تقول اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما باعت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغفر لي من خطاياي دماء والثلج والبرد هذا الحديث ثابت في صحيح وهو اصح من من سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك وانا ارجو ان تتمرنوا على قول اللهم باعد بيني وبين خطاياي لمده حتى تاخذوا عليه لاني في ظني ان اكثركم لا يعرف من الاستفتاح إلا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك أصلا نعم لأننا تأخذوا عليه صغيرا عن كبير وحتى الإنسان لو كان يعرف الاستفتاح الذي روها بوريرة فتجده لا يقول إلا سبحانك اللهم وبحمدك لكن أنا أرجو أن نتمرن عليه ولو لمدة أسبوع لنحفظه ولنعمل به ونعمل به ونعمل بالثاني ايضا مره اخرى لان العبادات الوارده على وجوه متنوعه السنه فيها ان تفعل هذا الوجه مره وهذا الوجه مره اخرى لتقال السنه في جميع وجوهها ثم بعد ذلك تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبسم الله الرحمن الرحيم وتقرا الفاتحه فاتحه الكتاب وهي ام القران ولا صلاه للانسان الا بها يراها في كل ركعه <تصفيق> وقف معي قليلا يا الوقت طيب تعال بنا يا جماعه نكمل كل نواش الحمد لله نعلم ان هذا الاذان الذي شرعه الله عز وجل لهذه الامه من نعم الله حيث يقول المؤذن معظما لله بالتكبير شاهدا له بالتوحيد ولنبيه بالرسالة ثم داعا إلى الصلاة التي حانت لها ثم إلى الفلاح الذي يكون بإقامة الصلاة ثم يختم بتعظيم الله تعالى وتوحيده إذن فهو من نعم الله علينا حتى قال بعض أهل العلم إن قوله تعالى ومن أحسن قولا من من دعا إلى الله وعمل فالحا وقال انني من المسلمين قال هذه في المؤذنين ولا شك ان المؤذنين يركنون فيها لكنها اعم ولكن بقي ان يقول قائل وهل لغير المؤذن من فضيله في هذا الاذان الجواب نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه ثم صلوا الله عليه الوسيله فمن سأل الله لي الوسيلة حلثه شفاعة يوم القيامة ولهذا يسن لنا أن نقول كما يقول مؤذن إلا في قوله حي على الصلاح حي على الثلاح فلا نقول مثل ما يقول ماذا نقول نقول لا حول ولا قوة إلا بالله وفي صلاة الصبح يقول الصلاة خير من النوم نقول الصلاة خير من النوم كما قال نعم ثم نقول اللهم صلى على محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبات مقاما محمودا الذي وعدت إنك لا تخلف المعاد ثم نسأل الله سبحانه وتعالى ما شئنا من أمر الدنيا والآخرة لأن الدعاء بين الأدان والإقامة لا يرد وهنا كلين ما معنى قولنا لا حول ولا قوة إلا بالله ذا قال حي على الصلاة لا حول ولا قوه الا بالله هذا هذا لفظه ما اعطيت معناه الان اعادت لفظها نستعين بالله وتعالى هي كلمه استعانه وعامه الناس يظنون انها كلمه استرجاع كلمه استرجاع ولها اذا اصيب بالصيبه قال لا حول ولا قوه الا بالله المصائب يقال فيها ان لله وانه الراجعون كما قال هذا الذي اذا صبرت المصيبه قال ان لله وانه راجعون لكن المشاق والأشياء التي تحتاج إلى جهد وعمل نقول فيها لا حول ولا قوة إلا بالله فهذا الذي دعانا كأننا قلنا سمعا وطاعه ولكن نستعين بالله فلا حول ولا قوة إلا بالله طيب آخر ما قلنا في صفة الصلاة أن الإنسان بعد الاستفتاح والتعوذ وقع الفاتحة فما هي أول آية في صورة الفاتحة ها ها اول ايات الحمد لله رب العالمين والبسمله ليست من الفاتحه البسمله ايه مستقله يفتتح بها كل سوره ما عدا سوره براءه والدليل على ان البسمله ليست من الفاتحه انها محل وثاق في ما عدا الفاتحه انها ليست من الفاتحه فالفاتحه نفسها ثم اين حديث ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قال قسمت الصلاه بيني وبين عبدي الصديق اذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي واذا قال الرحمن الرحيم قال الله اكرم علي عبدي واذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي وإذا قال اياك نعبد واياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبد نصيد لان اياك نعبد لله واياك نستعين للانسان فاذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال الله هذا لعبدي ولعبد مسا الحمد لله ختمت النصيد وابتدئ من من الحمد لله رب العالمين ثم اننا لو فعلنا البسمله من الفاتحه لم تتناسب مع الصوره لو جعلناها من مفاتيحها لكان نص الصوره مالك يوم الدين لكن حقيقه الامر اياك ناب روايهك نسي هي نص الصوره ولهذا صارت بين الله وبين العبد المستن واول الصوره لله واخر الصوره للعبد اذا قلنا ان البسنا من من الفاتحه فنعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هذه الرابعه تكون يا النصف اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم هذه السابعه وش السابعه صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه ايه طويله بالنسبه لما قبلها اذا في المناسبه لفظا ومعنى أن أول الفاتحة الحمد لله رب العالمين كما هو مقتضى الدليل أثرا فالبسمة لا تجمع الفاتحة لا من حيث الأثر ولا من حيث النظر وإذا قرأت الفاتحة تقرأ ما تيسر ثم تكبر فترك ثم تسبح الله تعالى تقول سبحان ربي العظيم ثم ترفع قائلا سمع الله من حمده وبعد ذلك تحمد الله تعالى بالصيغة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم تسجد على الأعضاء السبع والنقف قليلا في السجود السجود يجب أن يكون على الأعضاء السبع من يعد لي الأعضاء السبع تي تقول على الكفين والركبتين وأطلاف قدمين والجبهة فقط اه والان اين نعم, نعم. الرسول صلى الله عليه جبه واشار الى انفي و... ونرى احيانا من بعض المصلين انه في السجود يرفع رجليه او احداهما وهذا لا يجوز يجب ان تكون رجلا الزجلان على الارض ثم تسجد الى ان ترفع حين أن تسجد الى ان ترفع جاءنا الرسول عليه الصلاه والسلام يقول اميرنا ان نسجد على سبعه اعضاء واذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم امرنا الامر له الله عز وجل فالله امر رسوله وامرنا جميعا ان نسجد على هذه الاعضاء السبعه ولا بد فمن لم يسجد عليها فانه لم يسجد السجود المامور به سجد على غير ما امر وكات قال النبي عليه الصلاه والسلام من عمل عملا ليس اليه امرنا فهو رد ولا بد ايضا من ان تقول في سجودك سبحان ربي الاعلى تسبح الله الاعلى لان هذه الحال التي انت عليها في غايه ما يقول من السفله بالنسبه لك لأنك تضع أعلى بدنك وأشرف بدنك في أي مكان على الأرض مساويا للقدمين مساويا للقدمين فتتذكر في ذلك أمو الله عز وجل فتقول سبحان ربي الأعلى فالمناسبة في, في سبحان ربي الأعلى والمناسبة في سبحان ربي العظيم في الرقوع الرقوع هيئة تدل على التعظيم ولهذا حتى في عرفنا الآن إذا أراد أحد عظيم واحد ينحي له وهذا لا يجوز لك هو يعتقد هذا تعظيما وهو كذلك في مقام التعظيم في التكبير جعل الذكر المشروع فيه ماذا جعل الذكر المشروع في الركوع صحان رب العظيم في السجود جعل سبحان ربي الأعلى ولا يجوز للإنسان أن يقرأ في حال الركوع والسجود يحرم على الإنسان يقع القرآن وهو راكر أو ساجك لان لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الا واني لهيت ان اقرا القران راكعا او ساجدا القران كح قراءته نعم لان العباده ما هي العباده ان سلم امر الله القران من اشرف الذكر لكن في الركوع والسجود تنها عن قراءته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر الركوع فعظموا فيه الرب واما السجود فاكثروا من الدعاء فقمن ان استجاب لكم لكن قد تقولون لو قلت وانا ساجد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب الان هذه من القران ولا لا وانا قصدت الدعاء يحرم من يحرم لا يحرم هذا لانني ما قصدت القران وانما قفط الدعاء بما جاء في القران ففرق بين الامرين نعم ثم ترفع من السجود وتجلس بين السجدتين وتقول ما جاءك من سنه قد فر لي وارحمني الى اخره ثم تجد الثانيه ك الاولى ثم تتم صلاتك على هذا الوجه دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم في اصحابه فصلى صلاه لا ظن ان فيها فجاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصلي فانك لم تصلي رجع فصلى كسرات الاولى على حسب علمه ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم مره ثانيه فقال ارجع فصلي فانك لم تصلي فرجع فصلى كما صلى ثم عاد ثالثه فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا رجع تصلي فانك لم تصلي لماذا ردده النبي عليه الصلاه والسلام لم يعلمه في اول مره لاجل ان يكون متشوقا للعلم مضطرا اليه ولهذا قال له في الثالثه والذي بعثك بالحق لا احسن غير هذا فالم ني الان صار مستعدا للعلم فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له اذا قمت الى الصلاه فاسجد الورك ثم استقبل القبلة تكبر ثم اقرا ما تيسر من كتاب القران ثم اركع حتى تركن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا فما ذلك في صلاتك كلها فبين له الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا بد من اضطمانين في هذه الأركان وبعض الناس فيما نشاهد يتهاوم بركمين من هذه الأركان لا يطمئن فيهما هما القيام بعد الركوع والجلوس بين السجفين تجد من يوم يقوم ركوع ينحدر إلى السجود من يوم يرفع من السجود الأول ينحدر إلى السجود الثاني وما معنى ذلك ان الرجل صلى صلاه لا تقبل منه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل ارفع يا تصلي فانك لم تصلي فنفصت صلاته لانه صلى صلاه لا يطمئن فيها ومن صلى صلاه لا يطمئن فيها فانه لا صلاه له ثم اذا اتمت صلاتك اذكروا الله عز وجل تستغفرون ثلاثه استغفر الله استغفر الله استغفر الله تقول اللهم انت السلام منك السلام تبارك هذا الجلال والاكرام وتدعو بنا جاءت به السنه اذكروا الله تعالى بما جاءت به السنه لان الله يقول فاذا قرئتم الصلاه فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم والنبي صلى الله عليه وسلم فسر هذا الذكر بقوله فالبقوه هو فعله فعلم امته ماذا يقولون وشرع لهم بما سمعوا منه ماذا يقولون ايضا والاله هنا ينفي ما عرفنا من الكلام ويستفي صفه الصلاه هنا ايضا تامل اخر في الصلاه لان التامل اللي مرت علينا الان التامل في الطهاره والتامل في صفه الصلاح التامل ايضا في امر يقع في كثير من الناس من غير الشعور هو الوقت الوقت يحدد القرآن وبالسنه القرآن اجمالا وبالسنه تفصيلا قال الله تعالى ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقال الله تعالى اقيموا الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل ثم قال والقران فكما هو دلوك الشمس الاخفار فالشمس وغسق الليل في الغسق غاثق الليل منتهى ظلمته منتهى الظلمه اشد ما يكون له الظلمه متى وسط الليل عند انصافه من زوال الشمس الى نصف الليل يعني من نصف النهار الى نصف الليل كل هذا وقت متصل بعضه ببعض ثم قد اقيم الصلاه لدنك الشمس الى غسق الليل ثم فصل وقال وقران الفجر ما كانق الصلاه لدنو الشمس الى طلوع الشمس والقال الى غسق الليل ثم فطر وقال وقران الفجر والسنه جاءت مبينه لذلك في هرير عبد الله بن عامر بن عاص ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر اذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر ووقته ما بينه الى مغيب الشفق ووقت العشاء الى نصف الليل ووقت الفجر من طلوع الفجر الى طلوع الشمس انتبه اذا صارت الشمس وكان ظل رجلك طوله يدخل وقت العصر اذا دخل وقت العصر ينتهي باصفرار الشمس وقت الاختيار والضروره الى الغروب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر من غروب الشمس إلى مغيب الشفق وقت لإيش للمغرب من مغيب الشفق إلى نص الليل وقت للعشة إذن أوقات أربع متصل بعض وبعض وقرآن الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ولهذا لا أدرك لا يمتد وقت العشاء الى طول الفجر وانما ينتهي نصف الليل هكذا جاءت به السنه وهو ظاهر القران نصف النهار الاول ليس فيه فريضه ونصف الليل الاخير ليس فيه فريضه لان نصف النهار الاول من متى الى متى من طلوع الشمس الى زوالها ونصف الليل الاخير من انتصاف الليل الى طلوع الفجر كل هذا ليس وقتا لفريضة وانما هو تطوع ففضل حصلاة الزرحاء وفي الليل صلاة الليل والوتر في نصف الليل الاقيل ينبني على هذه المسألة لو ان امرأة تهوت من حيضها في اخر الليل قبل طلوع الفجر هل يجب عليها ان تصلي العشاء اولا يجب سو اشو انتم تجيبوا على حسب ما قلت على حسن ما على حسب ما عندكم من قبل ها صلاه العشاء الى نصف الليل كما جاء في حديث الاهله من الناس فهذه امراه طهرت في الثلث الاخير من الليل قبل الفجر نال يا شيخ نال يا شيخ انها طهرت تعد ان خرج وقت صلاه العشاء هذا صالح يا شيخ ولكن يجب علينا ان نحافظ على الوقت فمن اخرج الصلاه عن وقتها بلا عذر فلا صلاه له واصلى 1000 مره يعني لو ان احد من الناس كعمد وترك الصلاه حتى خرج الوقت فلا صلاه له اما اذا كان من عذر فقد قال النبي عليه الصلاه والسلام من نام عن صلاه او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك وتلا قوله تعالى أقم الصلاة لذكري جاء وقت الإقامة إذن نرجو أن تسمحوا لنا فنقيم الآن وبعد الصلاة إن شاء الله نجيب على ما تيسر من الأسئلة حتى يكون كل شيء على وقته قول الله نمزل في الأسئلة والأسئلة في نقطه الحجاب وان كان بعض الاسئله كثيره والاذا لا يعتقد ازعوا اذا لم ننهي كل هذا السؤال نظرا لكثر الاسئله ضيق الوقت الوقت ضيق يا اخي السؤال الاول طبعا ان مناقشه الليالي الحال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اذا نمر بهذه الشكل في الاسئله ان شاء الله Yes. Yeah. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين من تمام هذه الشريعه انها كانت خاتمه الشرائع وانه يوجد علامات منها الايمان بجميع الرسل وقد قال الله عز وجل ولقد ارسلنا رسلا من قبلك منهم من قصص ما عليك ومنهم من لم نقصص عليك فبين الله تعالى عن غسل السابقين قسمان قسم قصه الله علينا وقسم لم يقصه الله علينا وعلى هذا فكل من قصهم الله علينا فإنه من غسل وقال سبحانه وتعالى في سورة النساء أما ذكر ان وحينا اليك كما ا وحينا الى انهم النبيين الراضين قال وا وحينا الى ابراهيم الى الى نصال ورسل قد قصصناهم عليكم من قبل ورسل لم نقصصهم عليك بعد ان ذكر ان هؤلاء الانبياء كانوا رسلا مبشرين ومنذرين فكل من ذكر الله هؤلاء من الانبياء في القران فانه رسول الا واحدا فقط كانوا نذير وليس برسول وهو آدم عليه الصلاة والسلام فإن الصحيح أنه نبي لكنه ليس برسول لأن أول رسول أرسله الله موح أرسله الله بعد أن اختلف الناس قال الله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعت الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه فحصل ان كل من قص الله علينا في القران فانه رسول الا ادم فانه نبي ولا سيد رسول لانه لم يصنع وان ابي قفه فعلما مختلف فيه هل كان نبيا ام لا الظاهر والله اعلم انه نبي نعم الثاني يقول في قصه الذي كان يقرا سوره سوره الاخلاص في كل ركعه واقرار النبي صلى الله عليه وسلم له على ذلك ومن انواع السنه الاقرار فكيف لا يكون هذا الفعل سنه ولولا ولم ولو ينفيه ولولا ينفي عنه صلى الله عليه وسلم هذا الامر الا يريد مني عن صلى الله عليه وسلم هذا الامر وقد اقر واليوجد في الشريعه شيء جائز ولكنه غير مشروع كما يوجد جواز اهداء ثواب الامات ولكنه غير مشروع خلاص يعني نعم هو لا شك ان هذا النبي عليه الصلاه والسلام وسنته وقوله وفعله واقراره ما نقول هو واضح فجاله كذلك واضح والاقرار معناه ان يقر شخصا على فعل شيء فاذا اقره على فعله كان ذلك دليلا على جوازه واذا اقره على تركه كان ذلك دليلا على عدم وجوده فالسنه ان قول واما فعل واما اقرار لكن هناك بعض الاشياء يفعلها بعض الصحابه اجتهادا فوقره النبي صلى الله عليه وسلم على الشيء هذه ولكنه لا يكون من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تشرع لكل احد مثال ذلك الرجل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سريه فكان يقرا له فيختم اي والله احد فلما رجع اولي النبي صلى الله عليه وسلم اخبروه فقال سميه لي اي شيء كان يفعل ذلك فسألوه فقال لأنها صفة رحمن فأنا أحب أن أقرأها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه فاقره النبي عليه الصلى الله عليه وسلم على اجتهاده لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشفعها لأمته فلم يقل للناس اختم ويقل بالله أحد ولم يقل انه صلى الله عليه وسلم إذا قرأ يختم بقل بالله أحد وكذلك أيضا ساله سعد بن عبادة رضي الله عنه هل يتصدق عن امه وقد ماتت فامل له في ذلك وساله رجل فقال ان امه اشترت نفسها واني واظنها لو تكلمت لتصدقت افاتصدق عنها قال نعم فاجاز النبي عليه الصلاه والسلام الصدقه عن الاموات ولكنه مع ذلك لم نقول امته تصدق عن الموات كل فيشع ذلك شرعا عاما ولم يمثله بنفسه حتى ليكون على فيه اسوه فهو لم يصدق عن عمه حمده ولا عن احد ولا عن زوجتي خديجه فيما نعلم وان كان عليه الصلاه والسلام قد صدق بالشيء الى صديقات خديجه رضي الله عنها المهم ان الصدق عن الميت ليس ممنوعا كان رسول الله عليه الصلاه والسلام اقرها ولكن هل هي مشروعه بمعنى ان نامر الناس بان يتصدقوا ان ماتوا الجواب لا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما امر بذلك ولا فعله ليتاساه به فيه ولهذا لما اراد ان يشرع ل امتي ما ينهاو امواتهم شرع دعى فقال اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثه الا من صدقه جاريه او علم يتفاو به او ولد صالح يدره ما قول ان صالح يصل له او يتصدق عنه او يصوم عنه او ما اشته ذلك فارشد الرسول عليه الصلاة والسلام الى الدعاء مع ان الحديث تحدث عن ايش عن العمل انقطع عمله فلو كان العمل للميت من الاول المشروعة لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لانه تحدث عن العمل ولكنه قال او ولد صالح يدره له وعلى هذا الدعاء للميت افضل من العمل الصالح له في ارشاد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الراجح من اقوال اهل العلم انك اذا فقدت على الميت او عملت له عملا ولو بدنيا فان ذلك ينفعه ولكن هل يشترط ان تسال او يشعو دعاء الذي ارى ان مشروع الدواء ليس على ذلك امرا ان اجاء ثوابه امرا قائذا ولهذا لم يكن اعاده الخلف رحمه الله واجله وان حقا بهم لم يكن من هذه انهم كانوا يفعلون ذلك لاموال ذئ الامواتهم واذا فعله احد فساله احيانا لا دائما يقول من المعروف انه لا يخلد في النار الا الكافر وقد ورد نصوصا يدل على تحليل صاحب الكبيره فقد احتج احدي بهذا على تارك الصلاه ان كفره غير اكبر كما ان فاعل الكبيره غير المخلد في النار جماعه من النصوص جاء بهذا كما هو جواب فضيلتكم حضره الله جواب لهذا او عن هذا سؤال او على هذا السؤال كوا ان تارك الصلاه لن ياتي بها انه مخلد في النار فاما ما جاء فيه انه كافر فقال النبي عليه الصلاه والسلام بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاه وقال النبي عليه الصلاه والسلام الذي بينه وبين الصلاه من تركها فقد كفر فهذا كفر صريح حاصل بين الايمان وبين الكفر ولا يمكن أن يكون مثال التبير في أمر يكون كفراً دون كفر بل إنه في أمر يكون كفراً مخرجاً عن الملة وقد تكلمنا على هذا مراراً في مئذاعة وتكلمنا عن هذا أيضاً في مجالس متعدية مع طلبة العلم وكتبنا في ذلك رسالة مبينا جلالة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم على أن تابك الصلاة كافر كفرا مخرج عن الله وأنه لا يمعك فلا يغسل ولا يكفل ولا يسلى عليه ولا يبع له بالرحمة ولا يتهم مع المسلمين وكتب بذلك أيضا سيطنا عد العزيز بن باغر وفقه الله ان هذا حكمه وكتب بذلك ايرا من وجهه الدائمه في الافكاء كما مشى على الفتي جيده الجزيره ومشى على الفتي للافتراء وعن من هذا امر ليس عندي به شك ان ذلك الصراط كافر من كفر مخجل عن ملته وان الاحاديث او او النصوص التي استدل بها من لا يرى كفره لا تقوى من ارض الحلال ان انه لا لا فيها اصلا